وَسجِونَكَ بالِالعذااب وَلَو لا أَجَلم مثََّجابأَهُم العذااب وَل يَأتََّهُم بَوْتَت وَهُم لا يَشعرُون يْستعجِونَكَ بالِالعذااب وَإَِّ جَهَنَّ مَلَ مُحيطَةُ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 الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وتخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم